وأرسلنا السماء عليهم دعارة وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناه بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرن آخرين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 رب المكذبين قل من ما في السماوات والأرض قل لا كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلا يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون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 خوف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين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 وإله واحد وإنني بري وإنني بري مما تشرفون الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون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 كانوا 126. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا 127. يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاء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 كذبوا بلقاء الا حتى إذا جاءت الساعه بغته قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَدَّنَا لَمْ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِأَ هي ولقد كذبت رسل من قبل كف على ما كذبوا واوذوا فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبا المرسلين واذ ك براء عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغيان فقى استطعت في الأرض أو سلما في السماء أو سلما في السماء فتأتيه بأية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى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 مَن يَشَّئ الَّهُ يُضْلِلُهُ وَمَن يَشَّئ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أُلَّا رَأيَتَكُمْ إِن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أو أتتكم الساعة وَأَعْيِنَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِلَيْهِ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 قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيك به أنذر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة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 وَأَذْذِرْ بِهِ الَّذِينَ خَافُونَ إِن يُحْشَرُوا إلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّدُونٌ لَيْسَ لَهُم مِّدُونٌ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ لعلهم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم شيئا وما من حسابك عليهم شيئا فتطردهم فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا اهاؤلاء من الله عليهم من الله عليهم من بيننا اليس الله بعالم بالشاكرين واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم 111. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة, بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح, وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءُكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَكَذَّبِتُمْ بِهِ ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين 120. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين ده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا إلا في كتاب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 الله رفوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا توفته رسلنا وهم لا يفرطون اللهم مولانا الحق الا لهن الحكم وهو اسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا تضرعا وخفيةا لان من هذه يكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كر ثم أنتم تشرفون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من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 109. أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها, ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع 110. كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب عذاب اليم بما كانوا يطغون قل ا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعطابنا بعد إذ هدانا الله بعد هدانا الله كالذي استهوت الشاطين في الارض حيرا 119. خيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا 110. قل إن هدى الله هو الهدى 111. لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون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 وَإِذْ طَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ يَأْزِرَ اتَّخِذُوا أَصْنَامًا لَّهَا إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآهُ كَوْكَبًا قال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 one man افلا تتذكرون وكيف خاف ما اشركتم ولا تخافون ان انكم اشركتم انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون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 وَوَهَبْنَا لَهُ إسحاق ويعقوب كُلَّه دِينَ وَنُوحًا هَدِينَا الْقَبْلَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُوبَ وَيُوْسُفَ وَمُوسَى وَيُوْسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَبَالِكَ نَجِزُ الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وإلياس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 من مِنْ من عباده ولو عشروا لحبط عنهم ما كانوا يعملون هؤلاء ك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فأي يكفروا بها هؤلاء فقد وكلنا بها وَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ فَتَى اللَّهُ فَبِهَدَاهُمْ وَقْتَدِ ٱقُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ وَمَا وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء 110. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس 111. فاجعلونه قراطي وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا يا بنازلناه بارك المصدّق الذي بين يديه، المصدّق الذي بين يديه، ولتُظهرُم القرآنَ وَمَنْحَوْلَهُ، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ، وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ.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 اخرجوا انفسكم اليوم تجزعون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله بما كنتم تقولون على الله غير الحق وَقُلْتُمْ عَلَّمَيَّتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جَئْتُمُ نَفْرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلْ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَا خَلَقَ لَكُمْ وَرَاءَ أَظْهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَاعَانَ أَكُمُ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ أَن 119. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون 110. إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها, لتهتدوا بها في ظلمات البر والبح قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون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 فأخرجنا به نبت كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حببا متراكبا، ومن النخل من طلع قنوات دانية وجنات. وجنات العناب والزيتون والرمان مجتبها، والزيتون والرمان مجتبين وغير متشابه. ضر إلى ثمره إذا أثمر وينعي. إن في ذالكم لا آيات وجعلوا لله شركاء من الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والارض ان يكون له ولد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 لا تدريك الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير ادي جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا على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 وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا نْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَصُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ قسموا بالله جهد إيمانهم لا إجأتهم آية لا لا يؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعر 117. وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في قغيانهم يعمهون 118. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا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 رَهُمْ وَلَا يَفْتَرُونَ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقُولَ تَرَى فَمَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمْ وَهُوَ الَّذِي أنزل إِلَيْكُمْ الْكِتَابُ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدِلًا لَا مُبَدِّلٌ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِذْ تُطْعَعَ أَكْثَرَ مَا فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَلَى سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الْظَنْ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ هو اعلم من يضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم بآياته كنتم باياته مؤمنين وما لكم ألا تاكلوا بسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررت إليه وإن كثيرا لا يضلون بأهواءهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين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 129. وكذلك زين مَا ما كانوا يعملون 120. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمينا ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون 121. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى, حتى كَمِثْلِ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ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 وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والانس الم ياتكم سل منكم يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على انفسنا وغرّتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك ألم يكن ربك مهلك القراب ظلما وأهلها غافلون ولكل درجة من عمله وما ربك بغافل 129. إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما فسوفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مَا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَاءِهِ فما كان لشركائهم فلا يصلوا إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين الكثير من المشركين قتل أولادهم قتل أولادهم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 والضل وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشى جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمام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 118. الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 119. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذ ذكرين حرم أميء 111. أشتملت عليه أرحام الأنثيين 112. نبعوني بعلم إن كنتم صادقين 113. ومن الإبل اثنين ومن البقل اثنين قل آذ حرم أم أن عليه أرحام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 أحيي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتا، إلا يكون ميتا أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنّه رجس، فإنّه رجس أو فسقا أهلا لغير الله به، فمن اضطر غير ذلك. 117. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر 118. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ثمورهما أو الحوايا أو, الحوايا أو ما اختلط بعظم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 فعين شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبعه الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة والذين لا يؤمنون بالآخرة وهو بربهم يعدلون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 ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشد وأوفوا الكين والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا أسعها وإذا قلتم فعذروا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلك وصاكم به لعلكم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبن فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتَيْنَا موسى الكتاب تماما على الذين أحسن وتفصيلا لكل شيء وهو دو ورحمة وهو دو ورحمة لعله بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه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 إلى ربكم نرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلايا فالأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات اليبل وكم ليبل وكم فيما آتاكم إن 117. وربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم